بسم الله الرحمن الرحيم اقترب لنا في عسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم وحده إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبطرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضوات أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأسنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قطمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحدتوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون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 فلنقذب بالحق على الباطل فيدمغه فيداه وزاهق ولكم الليل مما تطفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يحسرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم مشفقون وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إله مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك هُزُوًا هزوا الَّذِي الذي يذكر آلهتكم وَهُوَ بِذِكْرِهِ بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل ثوريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأفيهم ضغطة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 أفلا يرون أن ما الْأَرْضَ الأرض ننقصها من أطرافها الْغَالِبُونَ الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء مَا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مصال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حافبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربه بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وفانتم له منكرون ولقد آتينا إِبْرَاهِيمَ رشده من قبل وكنا به عالمين إِذْ قال لِأَبِيهِ وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق يمن من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لا شيدن أصمامكم بعد أن تولوا مجبرين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 ثم لكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه وَلُوطًا إلى الْأَرْضِ التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين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 وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفجت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وتخرنا مع داوود الجبال يسبحنا والطير الطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتعفنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح عاطفة تجري بأمره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين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 والتي احصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها وجعلناها وبنها ايه للعالمين ان هذه امتكم امته واحده وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قضية أهلبناها أنهم لا يرجعون حتى إِذَا قتحت يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وهم من كل حدب ينسلون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 آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها ذخير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون أسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون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 وربنا الرحمن المستعان عَلَى ما تصفون